النشرة الإخبارية. الإخبارية. ما ضمن جهاد المؤمنين مطولاً. ما ضمن برحمه فيكم ما عطلاً. حتى قيامة لن كل ونكسلاً. نرعى الأمانة نستطيب المنهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء. الثاني عشر من شعبان لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين عمليات تقض مضاجع المرتدين بأماكن متفرقة من ولاية العراق مقتل قيادي وإصابة عنصرين من ميليشيا موالية للحكومة الأفغانية المرتدة في ننجرهار سبعة هلكة ومصابين من عناصر البيكيكي المرتدين بينهم قيادي في الخير البداية من ولاية العراق عمليات تقض مضاجع المرتدين بأماكن متفرقة من ولاية العراق من البادية بتوفيق الله تعالى تمكنت مفرزة أمنية من جنود الخلافة من أسر مختار قرية بئر المالح وجاسوس للحشت العشائري المرتدين قرب منطقة القيروان أمس وقتلهما بالأسلحة الرشاشة ولله الحمد على توفيقه وفي دجلة بفضل الله تعالى فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على هامر للجيش الرافضي المرتد قرب قرية الثاية في القيارة أمس ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها كما تمكنت مفرزة أمنية من تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الرافضي المرتد في المنطقة ذاتها أمس ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد أما في الأمبار. بتوفيق من الله تعالى تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الرافضي المرتد في منطقة كبيسة شرقيهيت أمس ما أدى لتدميرها ومقتل عنصرين وإصابة آخرين كانوا على متنها ولله الحمد وفي كركوك بتوفيق الله تعالى قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على آلية للشرطة الاتحادية المرتدة قرب قرية الصفرة على الطريق الرابط بين تكريت وكركوك أمس ما أدى لإعطابها وإصابة عنصرين كان على نسأل الله أن يعجل بهلاكهما وفي صلاح الدين بفضل الله تعالى أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من تصنيع العبوات في صلاح الدين ولله الحمد ننتقل إلى ولاية خراسان مقتل قيادين وإصابة عنصرين من ميليشيا موالية للحكومة الأفغانية المرتدة في ننجرهار بتأييد من الله تعالى هاجم جنود الخلافة ثكنة لميليشيا موالية للحكومة الأفغانية المغتدة في قرية باخه بمنطقة أشين في ننجرهار أمس واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك قيادي وجرح عنصرين ولله الحمد على تأيده وإلى ولاية الشام من الخير. تبعت هلك ومصابين من عناصر البيكيكيه المرتدين بينهم قيادي في الخير بتوفيق الله ومنه استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة حاجزا للبيكيكيه المرتدين في قرية الصبحة بمنطقة البصيرة أمس ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة ثلاثة آخرين كما استهدفوا بأسلحتهم الرشاشة قياديا من البيكيكيه المرتدين في قرية أبو حمام ما أدى لهلاكه واستهدف بمسدس عنصرا من البيكية المرتدين في قرية ذيبان ما أدلى لمقتله ولله الحمد والمنه وأخيرا إلى ولاية ليبيا من فزان بتوفيق الله وحده أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من مداهمة بيوت المرتدين في بلدة قدوه ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين.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 جاء القتال مجلجلا فتربص حزبا بروسا اطولا الان قد جاء القتال مجلجلا فتربص حزبا بروسا اطولا الان قد جاء القتال مجلجلا فتربص حزبا بروسا اطولا الآن قد جاء القتال مجلجلا فتربص حزبا بروسا اطولا الان قد جاء القتال مجلجلا فتربص حزبا بروسا اطولا الان قد جاء القتال مجلجلا فتربصوا حربا ضروسا أطولا